وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم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 وَكُنَّا لَخَوْضٍ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ معرضين كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ